يقول رب عز وجل ألا لله الدين الخالق لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله فقط لا لا, لا. لا. لا إله إلا الله هذه الكلمة لها أركان ولها شروط, شروط. شروط. ترى فائدة عظيمة جدا تتعلق بلا إله إلا الله لا معبود بالحق إلا هو سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإلهكم إله واحد الله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا شيخ عبيد وهو نذكر كلمة لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن آنس رحمة الله عليه يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ما الذي أصلح أول منها إخوان والله هو التوحيد <تصفيق> ألا أولا <إن> الله. <تصفيق> الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله شيخ مقبل نهادي الوادعي نعم نعم فنتواصى جميعا بتقوى الله عز وجل ثم بعد ذلكم في الإخلاص لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه يقول ربنا عز وجل ألا لله الدين الخالص ويقول يقول سبحانه وتعالى وناومنو إلا ليعبد الله مخلطين له الدين ويقول أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندز رضي الله تعالى عنه قال قال الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرى يرى الله به فضيحة في الدنيا والآخرة لا إله الا الله شيخ رابع بن هادي المطخل والايمان بأنه لا إله إلا هو لا معبود بالحق إلا هو سبحانه وتعالى فلا نعبد إلا إياه نخلص له الدين سبحانه وتعالى نحبه غاية الحب ونخافه ونخشاه غاية الخوف والقشرة ونرجوه ونطمع فيما عنده في فضله في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ونصلي له ونسجد ونحفد ونزكي ونصلي ونصوم ونذكر ونقرأ القرآن كل ذلك تقربا إلى سبحانه وتعالى وهذه كلها من أسباب الاستقامة, الاستقامة, الاستقامة, الاستقامة, الاستقامة, الاستقامة لا إله إلا الله شيخ عبيد الجابري ما بعث الله نبيا ولا رسولا من لدن نوح حتى محمد عليهم جميعا الصلاة والتسليم إلا كانت دعوتهم اولا إلى التوحيد فنسمعوا نوحا وهودا وصالحا وغيرهم من الأنبياء لا يقرع أسماع قومه أول ما يقرعهم أول ما يقرعها إلا بهذه الكلمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير فلا غرابة وقد أهمل كثير من الدعاه البارزين على الشاحة والمرب وكثير من المربين كما يقولون هذا الجانب واهتموا بأمور وترك الأساس ونحب أن نبرز أهمية التوحيد التي تعرفونها من خلال أمور. الله إلهنا الله شيخ عبد الرزاق. العباد. ومن قول نبينا عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته انا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم إنك إذا تأملت هنا في الحديث ترى فائدة عظيمة جدا تتعلق بلا إله إلا الله ترى فائدة عظيمة جدا تتعلق بلا إله إلا الله فما هي يقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي هنا ماذا تستفيد أن لا إله إلا الله متفق عليها بين الأنبياء لا إله إلا الله متفق عليها بين الأنبياء الانبياء كلهم من أولهم إلى اخرهم متفقون على لا إله إلا الله واقرا هذا في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالانبياء كلهم متفقون على لا إله إلا الله وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه ما هي هذه هي لا اله الا الله هذه هي لا اله الا الله وايضا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون وهذا أيضا مما يدل على الاتفاق بين الأنبياء على التوحيد وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شيخ الرزاق العباد. ما أنعم الله تبارك وتعالى. على عبده او على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله معرفتك بلا إله إلا الله هذه النعمة هي خير من نعمة اللباس والطعام والشراب والمسكن وغير ذلك لأن لا إله إلا الله بها حياتك الحقيقية وبدونها يكون الإنسان من جملة الأموات وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر مثله مثل الأحياء وغير الذاكر مثله مثل الأموات فحياة القلوب بذكر الله وأعظم ذكر الله لا إله إلا الله وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وهي أفضل الحسنات على الإطلاق فلا إله إلا الله أفضل الذكر وهي أفضل الحسنات وهي اثقل شيء يوم القيامة في الميزان ألا إله إلا الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المقصود من الكلمة الطيبه هذه لا اله الا الله بمعنى لا رب الا الله فقط لا. وانما المقصود لا معبود بحق في الوجود الا الله. ولذلك تكلمة التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئا لما يرجى لقائلها يوم مخاء الله عز وجل من النجاة من الخلود في النار إلا إذا فهم معنى الإله في هذه الشهادة في هذه الكلمة الطيبة الإله هو المعبود الحق فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى هذا معنى كلمة التوحيد ذلك لأن المشركين كانوا لنفس القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله قال عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات لا ليقولن الله فلا يخل المسلم إذن أن يقول إن الله والخالق هو الرازق وهذا لابد منه لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بانه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا راجق إلا الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى ومن ذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبه يقوم بحق هذه الكلمه الطيبه لا اله الا الله شيخ صالح بن فوزان الفوزان لا اله الا الله هذه الكلمه لا اله الا الله هذه الكلمه لها اركان ولها شروط ولها معنى ولها مقتضى فلا بد للمسلم أن يعرف هذه الأمور المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله من أجل أن يعمل بها إذا قالها يعمل بها فلا إله هذا نفي هذا الركن الأول لا إله هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله من جميع الالهه التي تعبد من دون الله نفي وإبطال لها إلا الله هذا الركن الثاني وهو الإثبات وهو إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى بعدما نفيتها عن غيره تثبتها له سبحانه وتعالى فإذا أنت تتبرات من الشرك بجميع أنواع بقولك لا إله ثم اثبت التوحيد لله عز وجل بقولك إلا الله فيجب عليك حينئذ أن لا تعبد إلا الله وأن لا تشرك به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى